بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وأقرأ له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس الرابع والتسعين بعد المئتين وفي تفسير قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للحجة والحجة المزيلة للشبهة ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي ضياء واضحا على الحق قال ابن جريج وغيره هو القرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم وقال ابن جريج آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن رواه ابن جرير فسيدخلهم في رحمة منه وفضل <تصفيق> أي أرحامهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا ورفعا في درجات ورفعا, ورفعا ورفعا ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا قصدا قواما لعوجاد في قواما, قواما الحمد لله وصلى والسلام على على الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخنا بكسر القافي قواما يعني نظام الأمر كما في القاموس قواما أي نظام الأمص أنظر الله القاموس معك نعم أي طريقا واضحا قصدا قواما لا فيه ولا انحراف صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة وهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات قال شيخنا سلمه الله هذا هو طريق الجنة امت هك يعني في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى ربضات الجنة ولا شك أن من سلك طريق الاستقامة في الدنيا واعتصم بحبل الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا موصل أن هذا موصل إلى رضوان الله وطريقه في الدار الآخرة نعم وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن... القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة قال شيخنا الأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه والحالث مع متهم متهم بالكذب تكلم عليه الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر يوجد نعم نعم من كلام من نعم نعم, نعم؟, نعم؟ في نسخة الشعب الأثر ضعيف نعم قال انظر للحالة العور من معه الكتاب التقريب هات يا محمّل التقريب أعطيها عبد العزيز نعم نعم لسه شا أولاد الشيخ بخدمة من در الآثار نعم ليس نسخة الشعب اللي فيها والآثار ضعيفة نعم قال تعالى استفتونك أقول الله يفيكم في الكلاله إلى مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم قال على شيخنا حفظه الله هذه هي الآية الثالثة في الميراث في بيان حكم الكلالة والآيات قبل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية وقوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية نعم هذه الآيات احتوت الموالث نعم <تصفيق> قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال آفر آفر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. وآخر آية النزلت يستفتونك؟ هل هكذا بإطلاق أم في المواريث؟ في المواريث؟ قال شيخنا يعني في المواريث. وإلا آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في حجة الوداع قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام ببضل وثمانين ليلة. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكذر قال سمت جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل <تصفيق> قال فتوضأ ثم صب علي أو قال صبوا علي فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلاله فكيف الميراث فانزل الله آية الفرائض أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر, بن ع... عن جابر به وفي بعض, ال... وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلالة أي الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعني جابرا نزلت في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها فدل المذكور على المتروك وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد وليس له ولد ولا والد قال شيخنا هذا هو الصواب وهو قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله وعندم ذكر الوالد لأنه معروف والوالد يحجب الإخوة للإجماع انت هذا كلامه <تصفيق> نعم بالرفض الشعب يرمي بالرفض نعم نعم نعم كذبه الشعبي وماذا رمي بالرفض نعم وفي حديث عن علي الضاف نعم نعم نعم نعم ومن الناس من يقول الكلاله من لا ولد له كما ذلت عليه هذه الآية إن مرون هلك ليس له ولد وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال سلا وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وباب من أبواب الربا وباب أبوا ولا أبواب وأبواب من أبواب الربا الجد والكلاله وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد حسن. هذا شيء يعني. هذا شيء واضح هذا بعض العلماء. وبكر كان لا يقول بمراث الجدة. وعمر أنكر سنة الاستئذان كما في البخاري. ونما استاذا وجل وانصرف. فراه عمر فتبعه وأمسك بتلبيبه وقال إما أن تأتي بعين أو أوجعك ضربا. فهذا في في في فجاء وذهب إلى الصحابة وقال له ذهب لنبا السلام فأقر وفي الاستئذان ذهبوا فاعلمه به أبو سعيد الخدري وكان يومئذ من صغار الصحابة رضي الله عنه فقال يخف على الكبير ما لا يخف على الصغير بعض المسائل وليس معنى ذلك أن الصغير هذا أعلى من العالم الكبير لا ليس كذلك نعم قواعد نظام الأمر والقوام بالفتح ماذا العدل نعم نعم حاضر وعدم ذكر الوالدي قال هذا هو الصواب وهو قول جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رحمه الله وعدم ذكر الوالد لأنه معروف والوالد يحجب الإخوة بالإجمع انتهى كذا نعم وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بأسبوعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء آية الصيف لماذا آية الصيف ما هي آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. قال شيخنا لأن سمي بذلك لأن نزولها كان في الصيف. وهذا قول بعض علماء التفسير أيضا. آه. هكذا رواه مختصرا وأخرجه مسلم مطولا أثر من هذا طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول سمعت الفضل ابن عمرو عن إبراهيم عن عمر قال سألت رسول الله. الفضل من فضيه فضل. انظر المسهد الإمام أحمدك نعم نعم لا ابن مغل مغل انظر المسهد في الشعب مغول هذا المعروف مالك ابن مغول نعم عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف فقال أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاع بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدرك قال شيخنا ضعيف وكل الآثار في هذا ضعيفة ولكن يشهد بعضها لبعض. تكلم عليه الشيخ الناصر والشيخ مقبل نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب بن قال Jاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف وهذا إثناد جيد رواه أبو داود والترميدي من حديث أبي بكر بن عياش به وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها ولهذا قال فلان أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا شيباني عن عمر بن مرة عن سعيد بن المسيز وقال ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا الشيباني عن عمر بن مرة هكذا في الشعب ولا عن الشيباني في الشعب عن الشيباني وفي نسك قال شيخنا وفي نسك حدثنا الذي القرى عليه من الشعب عن الشيباني قال وفي نسك حدثنا نعم عن عمر بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر ابن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلاله. هذا منقطع. سعيد المشيب لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال سأل عمر ابن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلاله فقال أليس قد بين الله ذلك فنزلت يستفتونك الآية. قال قتادة وذكر لنا أن أبو بكر الصديق قال في خطبته. ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة رواه ابن جرير. ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلام قوله تعالى إن امرء هلك أي مات قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء يحناول في المسجد ماذا يا أكرم يا أكرم نعم الفضي وأيضاً في المسند الفضيل نعم. نعم. نعم. قوله تعالى إن مرون هلك أي مات. قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل كما قال. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد. هذا وحمزة ولا وضمرة على وجدت أمرا. ها؟ في حمزة في نسخه وضمرة انظر المسند. ها. وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعط الزوج النص. معلوم أن زيد بن ثابت كان أفرض الصحابة أذى الله عنه يعني أعلمهم بالفرائض. أفرض أمتي زيد بن ثابت نعم أنه شئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف لا أعد أعد وتمهل أعد من أول نعم. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه شوئل عن زوج وأخرى هكذا وحمزة والنواظمرة يا أكرم يا أكرم بالمس النواظمرة طيب بالمس عافاها هكذا وجدته يا أكرم يا أكرم نعم لا كيف موجود نعم عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكل ما في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك تفرد به أحمد من هذا الوجه وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن زبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختاه إنه لا شيء للأخت لقوله إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت وخالف الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض والأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وارثتها بالتعصيب وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف النصف للأخر النصف, هو النصف هو للبنت يعني تضع نقطتان متحنقتان <تصفيق> عفو رأسيتان تخل النصف للبنت يعني نعم ضمره نعم في المسنى الضمرة الامراء وراشد ولا ابن راشد الامراء وراشد نعم. نعم. أن نصف للبنت والنصف للأخت ثم قال سليمان أضافنا ولم يذكر ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال وهذا فيه أن باب الاجتهاد ما زال مفتوح باب الاجتهاد في الأمة لا يزال مفتوحا وقت من أغلق باب الاجتهاد أنه تأتي نوازل لها نظائر وأصول في السنة تحتاج إلى إعمال المجتهدين في الفتوى لأن هذه المظاهرات لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على العصيان المدني هذه الأشياء لم تكن موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفون شيء من ولا عصيان مدني ولا ولا تفجير النفس وإن كان لها أصل الخروج على ولي الأمر أو قتل النفس بحديدة أو غيره لما جاء في تفصيص ويحتاج الاشتياق العلماء في هذه النوازل نعم <تصفيق> ولذلك على طبيعه أن لا تكلم من قبل نفسه إنه لها رجالها يفت فيها العلماء نعم ينقل فقط فتاوى العلماء نعم وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال سئلاغ موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وات بن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أخضي فيها بما قو النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت لابن السدس أثمرة الثلثين وما بقي فللأخت فاتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم الله أكبر قال شيخنا ويقال الحبس يعني العالم يقال الحبر ويقال وتقول الحبر. نعم. منذ وقوله القاموس حبر وحبر. نعم. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي الأخ يرث جميع مالها. هذا يدل على محبة الصحابة بعضهم لبعض وإنزال الناس منازلهم في العلم والفضل فأبو موسى في جانب القرآن. أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كان من أفضل الصحابة صوتا في القرآن، وبيوت الأشعريين كانت تعرف بذلك. عندهم تكافل الاجتماعي إذا ضاقت بهم النفقة، جمعوا طعامهم في ثوب وأكل منه جميعا. وإذا مر الإنسان بديارهم سمع فيها دويا كدوي النحل. من كثر من يقرأ القرآن في هذه البيوت. أما إبن سعود فكان حبرا وإماما لما جاء يتكفر كان نحيف البدن قليل الصيام رضي الله عنه وكان لأنه كان ضعيف في بدنه ولما رفع شجرة فظهر الدقة ساقيه نحيف جدا فقال أن من دقة ساقيه لهما أوزن عند الله من جبل أحد وعندما جاء تكفأ الأرض رضي الله عنه قال عمر لقد جاءكم وعاء مرئ علم يعني ابن مسعود رضي الله عنه نعم <تصفيق> قال الحبر، قال الأول بالكسر الحبر، وفي الأول قال الحبر، يعني يفتح ويكسر في العالم، العالم والصانع، نعم. يعني حبر هو حبر عالم أو صانع، نعم، نعم. وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلاله وليس لها, وليس لها ولد أي ولا والد لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا فإن فرض, فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرض لزوج أو أخ من أم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وقوله فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهم الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما ومن هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا حكم العصبات من البنين وبني, البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم اعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله يبين الله لكم أن يفرض الله لكم ثرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه وقوله أن تضلوا أي لئلا تضل عن الحق بعد البيان والله بكل شيء عليم أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى <تصفيق> وقد قال أبو جعفر ابن جرير حدثني عقوب قال حدثني ابن علي قال أنبأني ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير وراس راحله ورسول كانوا في مسير وراس راحله حذيفه عند ردف راحله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عند ردف راحله رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وراس راحله عمر عند ردف راحله حذيفه قال ونزلت يستفتون كقول الله يوقيكم في الكلاله فلقاها رسول الله, صلى الله فلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثة، فلقها حديثة عمر، فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حديثة، فقال والله إنك لا أحمق إن كنت ظننت إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيتكها كما لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي كذا رواه ابن جرير ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة قال شيخنا ضعيف وفي متنه غرابة هو قول حذيفة لعمر إنك لأحمق وكذا فون راحلة حذيفة أمام أمام وعمر خلف انتهى كلام نعم تكلم عليه عندكم نعم من اللي انتقاد حاشيا من الشيخ أحمد شاكر من أي <تصفيق> <تصفيق> مطوعة من ننسب هذا الكلام لمن ننسب <تصفيق> نعم وقد قال الحافظ أبو بكر يعني سبحان الله بعض الناس كتب علينا بعض الملاحظات يقول إيه حينما نقول ماذا يقول الشيخ الألباني الحديث ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر الحديث ماذا يقول الشيخ من السادس الشيخ مقبل في الحديث ويكون الحديث في سنده مثل هذا مثلاً انقطاع فحين أعلق أن أقول سبحان الله مع أن الحديث فيه كذا فيكتب هؤلاء يقولون وانظر كيف يطعم في العلماء هذا والله شيء عجب معنا نطلب كلام العلماء نطلب كلام أحد العلم الحديث نطلب كلام أحد العلم وهذا يسمى طرف ولا ما إحنا من عارف نقول سبحان الله مع أن الحديث فيه كذا فيه انقطاع ومع ذلك ربنا ماذا نقول ربنا نقول وكثيراً بل مشروب من نقول كثيرا ولعل الشيخ ناصر طلع على على روايات أخرى تقوي هذه الرواية وليس كذلك بل كثيراً من أقوله. لكن هناك بعض المغرضين بعض المغرضين نعم، نعم، نعم، هل أصلًا عمر يتقدم على حديث لأنه أفضل؟ نعم، لا. ترى المسيح؟ نعم، أما مش النبي ساقطًا؟ هذا من تواضعه عليه صفص ولا يقدم سواء في الركوب راح نركب سيارة الكبير يقدم كبير في العلم أو الكبير في السن إلا أن يكون رجل صاحب الدببة فهو أولى بصدر دبته نعم في أي لا نتقدم لكن الأصل أن عمر يقدم على هذي رضي الله عنه جميعا نعم. قدمه الصحابة. نعم. وهذا قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر أحمد بن عمر البزار في مسنده قال حدثنا يوسف بن حماد ابن حماد المُعَنَّ النسبه إلى قبيلة معد أو المُعَنَّ. نعم. ومحمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. هذا قال شيخنا النسبه إلى قبيلة معد. نعم. <تصفيق> قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال هذا منقطع قال شيخنا عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه هذا منقطع قال نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها, فلقاها, فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعى حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة وقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا ثم قال البزار وهذا لم يذكر هنا كلمة أحمق نعم نعم ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى، إلا عبد الأعلى، وكذا رواه ابن مردوية من حديث عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مردوي, مردوي من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله هذا منقطع سعيد بن المسيب لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالا قال فأنزل الله يستفتونك الآية قال فك عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها ما أرى أباك ما أرى أباك يعلمها قال فكان عمر يقول قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رواه نمر دوية ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمر عن طاووس أن عن. عمر عن. بدون من طريق ابن عيينة عن عمر عن طاووس أن عمر من طريق ابن عيينة عندك وعو عن من هذه تغير المعنى نعم. أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمل ماذا؟ عن عمر؟ عن عمل عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى عن عمر ابن طاووس والصواب عمر عن طاووس في أحد عن عمر بن طاووس؟ نعم. نعم. أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال من أمرك بهذا كانوا كان يكتبون فيها ولم يكن عندهم مطابع قال شيخنا كانوا يكتبون فيها ولم يكن عندهم مطابع في كتف وفي العظام يكتبون العلم ومع ذلك كانوا يجتهدون فيه والآن المطابع أبيض و... هتجد طبعا ورق أبيض ولا ورق أصفر لونين أو لون أو ثلاثة والله مستحب لكن أين الهمة العالية فقال من أمرك بهذا أعمر ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف وآية الصيف التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء فألقى عمر الكتفاء كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل وقال ابن, جرير وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال طارق بن شهاب قال شيخنا من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه جميع فلاخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لاقضي في الكلاله قضاءاً لأن الكتف هذه مكتوب عليها أحكام الكلاله الله مستعب. نعم. ثم قال لاقضي في الكلاله قضاءاً تحدث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا وهذا إسناد صحيح وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد قال وقال الحاكم نسخة الضغط وخاله في نسخة نعم. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الحيس بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان يحدث عن عمر بن الخطاب قال وهذا انقطاع محمد بن يزيد عفوا محمد بن طلحة بن يزيد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا قال شيخنا محمد بن طلحة لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه نعم عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر في الزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم وعن الكلالة ثم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال شيخنا أحيانا يقول يعني الحاكم يعني أبو عبد الله الحاكم صاحب صاحب المستدرك أحيانا يقول على شرط الشيخين ولم يخرجاه أو يخرجاه ويكون في الصحيحين قيل لأنه كتبه لينقحه فمات قبل ذلك رحمه الله تعالى نعم ثم روى بهذا الاسناد عن سفيان بن عينه عن عمر بن مره نعم عندكم عمر عمر نعم عندك عمر, عمر ولا انت عمر عمر عمرو ولا عمرو نعم نعم عن عمرو بن مرة عن عمر قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّنهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها الخلافة والكلالة والربا ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحوال يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهداً كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت القول يقول نقطتان القول بعد ما قلت القول نعم القول ما قلت فسمعته يقول القول ما قلت قلت وما قلت قال قلت الكلالة من لا ولد له ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وهكذا رواه بمردوية من طريق جمعة مرضوية وهكذا راه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمر بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلاية والقول ما قلت قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأبي وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا, إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما وقال ابن جرير حدث قال شيخنا اسوع انهم يسقطون ولا يرثون لقوله صلى الله عليه وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر <تصفيق> قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد العمري المعمر هكذا المعمري وفي نسخة العمري والصواب المعمري قال شيخنا في نسخة العمري والصواب المعمري وميز هنا بالمعمري لأن محمد بن حميد الرازي متهم بالكذب انتهى كلامه يعني يوجد من اسمه محمد بن حميد، لكنه رازي متهم بالكذب. انظر محمد بن حميد الرازي ومحمد بن حميد المعمري. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد هذا منقطع. قال ابن جريد قل تحدثنا ابن وكيع ولا وكيع؟ نعم ابن وكيع وسقطت كلمة ابن في نسخة عندكم جمعا ابن وكيع ولا وكيع في نسخة وكيع والصواب ابن وكيع نعم نعم أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فما كث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضهي حتى إذا طعن دعا بكتاب دعا بكتاب ثموحية ولم يدري أحد ما كتبه فيه. فقال إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا و أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه فقال ابن جرير وقدروي عن عمر رضي الله أفضل من فقال قال ابن جرير قال ابن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لا أستحي أن أخالف فيه أبي بكر وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عاد الولد والوالد وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأنصار قاطبة قال شيخنا وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه وهو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه انتهى يعني قول الصديق رضي الله عنه نعم. وقول علماء أن الأمصال قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم. نعم طيب نقش إن شاء الله عند صلاة أفضحنا الله إياه ويحض ورغى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم